انتقلوا الى درس كتاب اللباس والزينة مع تتمة الأدلة الشرعية في مسألة ستر وجه المرأة كنا قبل قد ذكرنا كم دليلا يا صلبة ستة فقط ها خمسة اختلف القوم ولا بأس بعض الخلاف لا كل الخلاف طيب الدليل السادس ما أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق قال يا أسماء قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيضة لا ينبغي أو لا يظهر منها لا يظهر منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجهه وكفيه قلت وإن كان الحديث لا يخلو من مقال بل من مقالات ففيه سعيد ابن بشير الاسدي ايه الاسدي لا ما ما علم تفريقا فيه وقد وفيه وهو مجهول الاسدي او الاسدي كده انا ضبطه الاسدي على بعضها للعلم والله ممن سمعتها هذا هذاك الله هو الاسدي من اذ نسبة الى اذ ومن ت... وفي تدليس قتادة وانقطاع ما بين خالد بن دراكه وعائشه قلت قال الإمام البيهقي ومع هذا المرسل مع هذا المرسل قول ما مضى من الصحابة في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة من الزينة الظاهرة يعني الوجه والكفين فصار القول بذلك. قويا قلت والحديث قد حسنه بعض اهل العلم على رأسي من علامة الألباني رحمه الله على رأسه من علامة الألباني رحمه الله وهذا التصحيح ينبغي اعتباره لأسباب بعض الناس لا يعتمد هذا التصحيح نقول لماذا هذا التصحيح ينبغي اعتماده لأسباب أولا لأن العلل التي يعل بها الحديث يمكن بها أن يترق إذ هذه العلل من جهة ماذا الضبط صحيح والتصال السنة ثانيا أن الحديث له شواهد كثيرة جدا أكثر من أن تحصل لا وشواهد يتقوى بها، وشواهد قوي. ثالثا أنه قد صححه، أنه قد صححه بعض أئمة العلم المعتمدين. وعليه فهو حجة بل هو نص فهو نص في المسألة على أن ستر الوجه ليس بواجب يعني هو ليس بكافي بارك الله فيه قلت إشكال وجواب، فأشكل بعضهم بأن الحديث ضعيف لما ذكر من علنه. قلت ولا ننزع في ضعفه من الأصل، لا ننزع في ضعفه من الأصل أنه ضعيف من الأصل. وإنما النزاع في تقويته وترقيته وعند القائلين وعند القائلين بالضعف من الأحاديث ما هو أوها منه. ومع ذلك يرقى وقاعدة التقوية تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات قاعدة في تخضع للنظر والاجتهاد فلا ينبغي إبطال اجتهاد إمام باجتهاد آخر إذ الاجتهاد لا ينقذ الاجتهاد كما هو معلوم ومن أعجب ما أشكل به بعضهم أن قال يبعد أن تدخل اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاء قلت ولما يبعد وكأنه مفهم من قوله رقاق أن بدنها كان ظاهرا وليس بلازم أو أنها تشف عما تحتها وأن هذا هم يقولون بأن كيف تدخل عليه وعليها ثياب سيرقاق ففيما منه أن مش ممكن أن يحدث هذا من أسماء كأنه فيما أن الرقاق هنا معناه ها ها شفاف هو فايم هذا ونحن لم نفهم هذا لأن نحسن الظن بأمن أسماء أو بأسماء رضي الله عنه أوقفوا بارك الله فيكم مثل هذا الآن وسنفرغ المحاضرة القادمة لكل هذه الإشكالات والأجوبة حتى لا نخرج من المسألة انتظر لأن لاحظوا أن الأدلة يشد بعضها البعض كما في هذه الورقة التي جاء كيف نعتمد على هذا الحديث الذي فيه نزاع؟ انا ما اعتمدت عليه وحده فلو كان هذا هو الدليل الوحيد عندي لامكنك ان ترسل مثل هذه الورق ومن حقك ان تقول كيف نعتمد عليه الأدلة يشد بعضها ايه بعضا صحيح يشد بعضها ايه بعضا فهذا الحديث وان كانت دلالته ظاهرة اظهر من غيره. غيره يشد في جهة ماذا قوة الاسناد صحيح وهو يشد غيره في جهة ماذا ظهور الدلالة او صراحة به الدلالة امسكوا الان برك الله فيكم ونحن على الشرط فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكره الدليل السابع ما أخرج الإمام أحمد والبخاري وغيرهم رحم الله الجميع من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية أنها كانت تحت سعد ابن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع هو عشان محدش يقول ايه قبل آية الحجاب وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر من وفاته يعني هذه المرأة صارت تأتد بماذا؟ بالحمل لا بالأشهر فلقيها أبو السنابل فلقيها أبو السنابل ابن بعكك أبو السنابل ابن بعكك حين تعلت من نفاسها يعني ايش تعلت؟ طهرت حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت وقد اكتحلت واختضبت وتهيأ وقد اقتحلت واختضبت وتهيأت فقال ارضعي على نفسك او نحو هذا فقال ارضعي على نفسك او نحو هذا لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم قد حللتي قد حللتي حين وضعتي وفي رواية الزهري. قال مالي أراك تجملت للخطاب وفي رواية أنها جمعت عليها ثيابها. قلت وفيه دلالة ظاهرة على ان الوجه والكفين ليس بعورة اما دلالة الحديث على اليدين فظاهرة من قولها ماذا من قوله اختضبت اما الدلالة على الوجه على ان الوجه ليس بعورة فقولها تجملت فقوله تجملت واكتاحلت وتهيأت وهي الفاظ بمجموعها تفيد ان الوجه ليس بعورة أليسوا قد خاله بأن الوجه هو مكمل الجمال فيكون قولها تجملت يعني في وجهها صحيح وهذا ظاهر اليوم مرة لما تريد تتجمل أين تتجمل في بطن قدمها ها؟ أما الأين تتجمل تتجمل في الموضع الذي يظهر لا في الموضع الذي لا يظهر صحيح إذا لما نقول تجملت البيت باضل إلى ذينك تتجملت فين وجهها في رواية أعمل تجملت في رواية أخصك اكتحلت وفي رواية تجمع هذين تهيأت صحيح. قلت أنهم كانوا يعرفون الجمال والتهيؤ بهذا المعنى وأن أصله في الوجه. بدليل المرأة اليوم لما تضع كيف ما يسمونه مكياج ولا المكعب هذا. أين تضعه؟ أول ما يتبادر الزهنية أنها تتجمل أين ها؟ في الوجه يبقى لفظ تجملت هو يفيد إفادة أنها ما كانت تخفي وجهها وإلا لما عرف أنها, إيه؟ أنها تجملت ولو قال لا تجملت لأن وضعت الكشف فهو بقى نظر في عينيها ووضعت الخطاب في يديها هذا قصر لللبز عن معنى ما ينبغيها صحيح؟ طيب إشكال ودفع فقيل بأنها تجملت للخطاب قلت وهل يكون التجمل للخطاب بأن تخرج وتبرز للناس هكذا؟ حتى يراها ابو الثنابل الدليل رقم كم؟ الثامن الآية لما اخرنا دلالة الآية هكذا؟ لأن دلالة الآية ليست صريحة كدلالة الحديث والأدلة ترتب بحسب ماذا قوة الدلالة وهي قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الآية قلت. فعما يكون غض البصري اذا كانت المرأة اصلا مستترة لا يرى منها شيء واصل النظر يكون الى ماذا اذا ضع هاتين المقدمتين قلت عما يكون غض البصري اذا كانت المرأة اصلا مستترة كما يقال لا يرى منها شيء قلت ثانيا وأصل غض البصر في الشرع وأصل غض بصر في الشرع أو أصل النظر في الشرع يكون إلى الوجه لما أقول نظر إليه نظر إليه إلى وجهه. إن أصل إطلاق كلمة النظر لغة يعني إلى الوجه لما أقول نظر إلي يعني نظر إلى ماذا إلى الوجه صحيح فإن قيل إنما الآية في النهي عن النظر إلى نساء الأعاجم وهؤلاء ما يحتجبون وما يستترون فإن قيل إن الآية في النظر إلى نساء الأعاجم وما يحتجبون وما يستترون وقما نقلت آثار عن بعض السلف في تأويل الآية قلت وهذا قصر لدلالة الآية على العموم وما معنى من تأويل يتعين وما معانا من تأويل يتعين قبوله إذ لا يخالف تأويل من السلف والله المستعان الدليل لا أسمع لأحد التاسع طيب الدليل التاسع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضيف هذا الليل فقال صحابي أنا يا رسول الله فوقع في تمام روايته ان الرجل اكل معهم في البيت وجلس معهم على الطعام وان المرأة صنعت انها تأكل، وأطفأت السراج قلت وهي رواية ظاهرة الدلالة من أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها ويديها وهذا ظاهر من جلوسها وأكلها ولو كان الرجل لا يراها من الأصل. لما كانت بحاجة إلى أن تطفئ السراج فإن وهذا الحديث دلالته أو هو من الموقوف قلت بل من المرفوع إذ قال صلى الله عليه وسلم ها قد عجب الله لصنيعكم البارحة يبقى اطلع على ذلك وأقره ويظهر من الرواية أنه اطلع على ذلك اطلعا كاملا علم أن الرجل قدم العشاء وتعلل وأطفأ السراج وكذا فإن قيل لعلها من الإماء قلت ومكان العلى عند الكوكب الدليل رقم كم فإن قيل لعلها من الإماء مكان لعلها عند الكوكب الدليل رقم كم ما أخرج الشيخان حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلا. قال هذه المرأة السوداء. قلت وفي دلالة ظاهرة. على أن الوجه والكفين ليس واجبين. على أن ستر الوجه والكفين ليس واجب. وإلا كيف عرفها ابن عباس وكيف وصفها وصفا كاشفا وإلا كيف عرفها ابن عباس وكيف وصفها وصفا كاشفا من أنها سوداء وقد جاء في بعض روايات تسمية المرء وهي أم زفر فإن قيل بأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ألا أتكشف قلت والتكشف لغة يكون لغير الوجه لما قال ما اتكشفت يعني ماذا بدنها غير الوجه اه جيد فان قيل لعلها من القواعد من النساء قلت ولعلها لم تكن من القواعد من النساء فإن قيل لعلها من الإماء بأمارة أنها سوداء يعني قالوا هي أمة ليست حر لأنها كانت سوداء قلت واين التفريق في هذا الحكم الشرعي بين الامة والحر ثم من قال ثم من قال بأن السواد علامة كاشفة على ماذا على الاماء والعبيد ويلزم أن يكون كل أسود عبدا وأما. ها؟ وهذا كلام فيه لوست لوست التفرق العنصري فيه لوست عنصري وتفرق الدليل الحادي عشر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبصر أحدكم امرأة فوقعت في نفسه فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه قلت وفي دلالة ظاهرة اعيد الحديث اذا ابصر احدكم ما تعرف هو صحيح اذا ابصر احدكم امرأة فاعجبته فليأتي اهلا فان ذلك يرد ما في نفسه قلت وفيه دلالة ظاهرة من وجهي على عدم وجوب ستر الوجه والكفين من قوله أبصر وأصل الكلمة لغة يعني نظر إلى وجهها أصل النظر وإلى الوجه صحيح? ثانيا أما الدلالة الثانية فعجبته وأول ما يتباضل إلى الزهن في هذا المعنى هو أعجبه ماذا وجوها أليس قد قالوا قبل أليس قد قالوا قبل بأن الوجه هو مكمل الجمال وأليس في السنة إذا فنظر إليها يعني إلى ماذا إلى وجهها فإن قيل بأنه أبصر المرأة يعني نظر إلى ثيابها قلت وهذا باطل شرعا ولغة بل وعقلا واحد أبصر شيئا أسود قادما في ثيابه ما يقع في نفسي من هذا الشيء الأسود القادم يعني فعلا هذا جمود وهذه ظاهريه ممقوتة فلا تعرف اللغة هذا ولا يعرف الشرع من قبل هذا نظر إلى ثيابها فعجبته هذا ما يقوله أحد واضح الدليل الثاني عشر حديث جابر بن عبد الله في السنن إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظراء فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فقال جابر: فكنت أتخبأ لها، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. وتزوجتها الحديث قلت وفيه دلالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفاين بدليل ان جابرا طلب شيئا زائدا بدليل أن زيدا أن جابرا طلب شيئا زائدا على مجرد النظر إلى ماذا إلى وجهة لأنه أصلا يرى وجهة بمقتضى الخطب يبقى كان يطلب شيئا إيه زائدا الدليل الثالث عشر وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنها جاءت يوما والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة فدعاها أن تركبا لما عرفها وراء النوى على رأسها قلت فكيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم إذن ها عرف منين انها اسماء قول استنى سنة قول لا سودة كانت عظيمة الجسد لها ميزة خاصة تعرف بها كمثل انك تعرف رجلا له مشي خاصة لا يشبهه احد فيها فسودة مهلا مهلا مهلا فسودة كانت معروفة من بين الصحابيات بماذا بعظم البدن ولذلك قال والله لا تخفين علينا يا ماذا يا سودة وجاء جأت الرواية صريحة بأنه عرفاب أيضاً بدنيها ها خرجت من هذه هذه الثانية أم أم كل كل أم ما أجمل هذه الحجة يعني إذا هو يعرف أخت زوجته صحيح الذي طب ماشي على هذا يصلح دليلا يعني وأنا كنت أختي وأول الزواج امرأتي من أختها وأميزهما بحزائهن هذه بتلك يا رجل هذا كلام تقولوه كيف عرفها لم تبادر إلى ذهنك الآن كيف عرفها أنه رآها صحيح لا نذهب عن دلالة النفس الظاهرة بمثل هذا الكلام أنت طالب علم ما قلت أولا فجيد أنه عرف سودة عمر يبقى يدل على أن الرجل قد يعرف المرأة مع كونها متجلببة متسترة فأجبتك بأن سود لها ما إذا قاص عن بقية نساء المؤمنين بما كان لها من ايه من عظام جسد صحيح قلت مهلا, مهلا وأنه رآها صلى الله عليه وسلم فعرفها والذي يتبادر إلى الزهن لأول وهلة رعاها يعني وجهها عرفها لهذا عرفها لهذا طيب الدليل الرابع عشر حديث ثوبان رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخات من ذهب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ويقول أتوا زكاتهما والفتخات هي الخواتيم الكبار أو الخواتم الكبار وفي دلال على إظهار اليدين ولو كان سترهما واجبا لأنكر النبي أو لبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك فإن قيل أين الوجه حديث مفهوش الوجه في ماذا اليدين كيف تجيب قل تبين أن الوجه قرين اليدين في الحكم قلت فإن قيل أين الوجه أين الدلالة على كشف الوجه قلت بدلالة اقترانهما في غير هذا الدليل فصار حكمهما واحدا بقرينة ما يبيحونهم في الصلاة من كشف الوجه والكفين فانقيل اشكالها لعلها كانت تلبس الفتخات فوق القفازين فضرب الحديث بمعنى مثلا على, على, بي... على يديها بعود لاني فهمت عشان بس ما يتبادرش الى الذهن شيء قلت وليس هذا ظاهرا إذ قوله في يدها فتخاد يتبادر الى الذهن انها كانت مكشوفة الدليل الخامس عشر وهو حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجابر امرأة من الأنصار فدخلا فصنعت لهما طعاما فأكل وأكلنا معهم وظاهروا أنها أكلت معهم يعني نظرة يعني كانت تكشف وجهها ولا يقال من تحت نقابها اذ لو كان كذلك اذ لو كان كذلك لذكر الصحابي الدليل الثالث عشر السادس حديث عبد الله بن عمر لا تنتقب بالمحرمة ولا تلبس القفازين قلت أيباح كشف وجهها في الإحرام أم لا ها؟ يباح صحيح أمسك على هذا فإن قلت أيباح كشف وجهه في الإحرام أم لا يا رجل مهد فسيقال ماذا نعم قلت ولو كان ستر الوجه والكفين واجبا لما أباح كشف ما يحرم الإحرام ايه ايه ده مخصوص ماشي عباده مخصوص طيب انت قلت ستر الوجه والكفين يجوز صح ولا واجب واجب يبقى كشفهم ايه انتظر بس كشفهم ايه يحرم يبقى اذا لما تكون هي محرمة تفعل شيء ايه ايه نص نص يخرج بالواجب او بالمحرم من رتبه المحرم إلى رتبه الجواد ايه رأيك <تصفيق> ايه <تصفيق> <تصفيق> يا اخي مش شرط طب ما هو قال لا يلبس الايه المسلم الايه <تصفيق> السراويل بلبس السروال واجب ولا ولا, ولا ولا ولا يضع القلانس وكذا واجب طيب يبقى انا اقول شيئا اخر لا هي لا, لا لا تكشف وجهها في الحج تسطروا صح أبو دلالات حديث الفضل لما قلنا حديث الفضل قالوا كانت محرمة طيب لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فينقله هل يباح كشف الوجه في الإحرام فيكون الجواب قولا واحدا نعم فيكون الجواب قولا واحدا ايه نعم قلت ولو كان يحرم كشف الوجه لما ابيح في الحج لما ابيح في الحج فإن قيل وإنما لا تنتقب وتزدل قلت قد اضطربتم صحيح يعني قالوا لا هي لا تنتقب لكن تزدل صحيح فما بالكم قلتم في حديث الفضل المرأة كانت محرمة فنظر إليها فهمتم هذه املاه اسمع على هذه التركيبة قلت لا تنتقب المحرمه ولا تلبس الخفه زين طيب قولا واحدا تكشف وجهها صحيح طيب لو كان حراما كيف تكشفه في الحج هل يباح المحرم لاجل الاحرام لا المحرم لا يباح ده العكس ايه هو العكس أن المباح يحرم وأن المستحب يمنع لكن المحرم لا ينتقل من رتبة المحرم إلى رتبة المباح لأجل الحج فإن قيل بعهما إذا هيخرجوا يقول لك لا هي تزدل لكن لا تنتقي تمام يبقى خالفوا إجماع الأمة لأن إجماع الأمة منعقد على أن المحرم هي تكشف سانو تزدل ولا تنتقي لما جينا اتكلمنا بحديث الفضل وقلنا فطفق الفضل ينظر ايه ردوا على دلالة الحديث بقولهم ايه دي كانت محرمة لكذا كشفه وجهه يبقى حصل ايه اتراب امسك الان الدليل رقم كم السابع عشر حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت عبد الله ابن أم مكتوم ونهاها أن تعتد في بيت أم شريك مقافة أن يسقط خمارها من على رأسها مخافة أن يسقط خمارها من على رأسها. قالت تلك رأة يعني أم شريف يغشها أصحابي في رواياتنا كثيرة الضيفان. فإني أكره أن يسقط خمارك من على رأسك. او من فوق راسك او ان ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك فيرى القوم منك ما تكرهين وفي الحديث دلالة ظاهرة او في الحديث دلالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين لانه انما خشي عليها ان يظهر ماذا ان يفقط قمارها من على رأسها او ينكشف السوب عن ساقيها ولم يذكر الوجه الدليل السامن عشر وهو أثر قيس بن أبي حازم قال دخلنا على أبي بكر يا إخوان حديث سيد عايشة كلما اقترب منها أحد أزدلت على وجه الخمار لا يفيد الوجوب يفيد المشروعية الاستحباب قال دخلنا على أبي بكر قال قيس ابن أبي حازم دخلنا على أبي بكر في مرض في مرضه فرأينا امرأة موشومة اليدين تذب الزباب عنه هذه المرأة هي اسماء بنت بنت عميس وموشومة اليدين يعني الخضاب بالرسم هذا يشرع أن المرأة تخض بيديها ولو بماذا؟ ولو برسم نعم ولو الخضاب الأسود ولو الخضاب الأسود هو نهي عن خضاب الرأس في السواد لكن غير الرأس لا فللمرأة اذا أن تخض بيديها ولو كان هذا الخضاب في هيئته وشم ليس هذا هو الوشم المحرم انما الوشم المحرم هو الذي يكون بالنار وبالغرج لكن الرسم على اليدين بالخطاب هذا لا بأسابه تمام ويسمع بنت عميس في دلالة على جواز و... زهوري او كشف اليدين كما فعلت اسماء بحضرة الضيفان قلت والوجه يلحق باليدين والوجه يلحق باليدين كما سبق أخرج التبراني والدليل العشرون هذا تاسع عشر. أخرج التبراني من حديث يحيى بن أبي سليم قال رأيت سمراء بنت نهيك رأيت سمراء بنت نهيك. وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها صوت تؤدب الناس وظاهروا انها كشفت وجهها بقرينة انه رآها وعرفها فان قيل ساسمع لك بان المرأة كانت طاعنة في السن بقرينة قرينة ماذا انها ادركت النبي صلى الله عليه وسلم قلت وليس بلازم إذ يحتمل انها ادركته صغيرة كمحمود بن الربيع وغيره من صغار الصحابة واضح وانقيل بأن الأثر موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت كيف والرواية انها كانت تؤدي بالناس بما يدل على شيوع ذلك واشتهاره فيخرج بالأثر إلى ردبة المرفوع الدليل العشرون حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الشيخان قالت كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعني زكاة صلاة الغداء صبح يخرجن متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس أو لا يعرفهن أحد من الغلس قلت وفي الحديث دلالة على مشروعية كشف الوجه إذ لو كانت المرأة تصطر وجهها من الأساس أو من الأطل لما كانت بحاجة إلى أن تقول إيه من الغلط، لا يعرفنا من الغلط، خص وقد خالت لا يعرفنا وأصل معرفة الإنسان تكون من ماذا وجهه واصد رؤيته تكون من وجهه كما يقال في التعبير الدارك ما رأيت وجهه هذا اليوم قلت وعليه يترجح القول باستحبابي ستري الوجه والكفين لا بوجوب ذلك وذلك بالمرجحات الآتية أما الأول صحة وصراحة أدلة الفريق الثاني وأنها أقوى في موطن الدلالة اثنين ضعف أدلة المخالف من جهة السند والتأويل ثلاثة أنه قول صحابة كما سبق نقله عن ابن عباس وأنس وابن مسعود ولا يعلم مخالفا لهم من الصحابة رضي الله عنه ثلاثة أربعة تأويل عبد الله ابن عباس لآية الجلباب وتأويل الصحابي حجة خاصة وهو في بيان صفة الجلباب الشرعي ستة موافقة موافقة القول بالاستحباب لأصل عام في الشريعة أو لجملة من الأصول الشرعية وهي الأصل عدم الوجوب والأصل براءة الزمة من التكليف سابعاً. قريان عمل الأمة به من قديم ولا يمكن تجهيل المسلمين جيلا بعد جيل سبعة ثمانية أن... أنه موافق لما تقتضيه الحاجة التي تتطلب الكشف كما كان من أمر النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لبعض الأعمال الخاصة بهن إلى آخره طيب حسبنا هذا يا طلبة العلم حسبنا هذا هذا اليوم ويبقى الجواب عن الإشكالات إن شاء الله تعالى وإنما محل ذلك هو يوم الخميس إن شاء الله تعالى وكل يكتب ما يريد أن يشكل به ليكون مستعد للمبارزة والنزال وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير يوم الخميس المقبل نتجه الآن إلى مسجد القبيلة لدرس الخوارج والفرق الفرق بإذن الله تبارك وتعالى ووفق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم